الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشخص المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا إن شاء الله هنبدأ المادة اللي هندرسها مادة وصول الفقه والكتاب اللي إن شاء الله هيتدرس كتاب الورقات للإمام الجويني وشرحه لإمام جلال الدين المحلي تقريباً الوقت بعد كده هيبقى قبل يعني يبقى على المغرب تلت ساعة فأظن أن الوقت هيبقى بدري عن كده شوية ان شاء الله انا عايز الإخوة تركز معي الناس اللي بعيدة هتقرب شوية علشان مادة أصول الفقه فيها تشغيل دماغ شوية فعايزين يبقى فيه تفاعل يعني مش عايزة تكلم وانت تسمع مش هستعمل أسلوب المحاضرة لأنا لا عايزة تفاعل من الناس اللي قاعدة هسأل وهنتناقش واحنا بنتكلم انا مش ايه هي... مش هيقبل اسلوب اسلوب محاضره وأنا بتكلم وانت بتسمع وخلاص ماشي لو تيجي كده شويه عشان انا افهم طبعا احنا قلنا هنشرح كتاب الورقات للامام الجويني وشرحه للجلال الدين المحلي ده الكتاب اللي هو مقرر عليك سنه اولى سنه اولى طبعا مش كده تمام قبل ما نتكلم في وصول الفقه ونشرح الكتاب في مقدمة لازم المقدمة ده هيت نشرحها في مقدمة تمهيدية المقدمة التمهيدية دي مش خاصة بعلم وصول الفقه بس المفروض أي علم بتدرسه بتاخد فيه المقدمة التمهيدية ده هيت يعني أول حاجة مثلا عايزين نعرف إيه هو علم وصول الفقه إيه هو علم وصول الفقه ده اللي هو تعريف علم وصول الفقه تمام طيب هنتكلم وعليكم السلامة وعليكم السلامة وبركاته ايه هي القضايا اللي هنتكلم عليها في علم ونصول الفقه ما هي القضايا التي يتناولها طب رتبته بين العلوم اهميته ايه فايدة هذا العلم ايه اهميته وبعد كده حكم تعلمه العلم ده واجب فرض سنة مستحب طيب مصادره العلم ده جمنين وبعدين نشأ إزاي؟ وأول واحد ألف في مين؟ مين أول واحد تكلم في هذا العلم؟ اتجاهات التأليف في هذا العلم بعد كده في حصل في صوري فقه اتجاهين في التأليف والناس كتبت بطرق معينة عايزين نعرف الطرق دي طيب العلم ده تطور واستقر على وضع تطور واستقر على وضع شكله إيه؟ إيه الكتب المهمة؟ المطلوب أن أنت تعبع عارف أن هي دي مصادر هذا العلم؟ بعد ما نتكلم عن المقدمة دي ندخل بقى على كتاب الورقات اللي احنا هندرسه نعرف ايش م grateful ما هي اهمية هذا الكتاب وبعد كده من هو الجويني, الجويني الامام ابو المعال الجويني اللي هو مؤلف كتاب الورقات وبعد كده شرح جلال الدين المحلي تعرف اهمية هذا الشرح ومن هو جلال الدين المحلي النقاط اللي اتعارضت قدامك ده هية هي دي المقدمة اللي احنا ان شاء الله هنحاول نخلصها في مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة نبدأ النهاردة وربنا يسر الحال نحن ناخد تلت العناصر اللي احنا قلناها دي لا الكلام ده مش في الكتاب أنا عايزكم تركزوا معي وزي ما أنا قلت أنا عايز تفاعل منكم ويهمني في المقام الأول تفهم كويس يهمني في المقام الأول تفهم كويس وبعد كده الكلام ده موجود في كل الكتب ممكن يكون مش موجود في متن الورقات إيه؟ لا انا ده عامله عشان تركز معي بعد كده انتو بقى ترجعوا لإدارة المعهد الملف ده عايزين تاخدوه انا عنديش مشكلة هنتكلم على اهل الحاجة على تعريف علم وصول الفقه قبل ما هتكلم في تعريف علم وصول الفقه عايزة نبه على حاجة لو حد فتح ككتب علم الاصول هيلاقي فيه اتجاهات كتيرة في التعريف وهيلاقي فيه اتجاهين في تعريف علم وصول الفقه وهيلاقي فيه محترزات التعريف وهيلاقي فيه خلافات في التعريف وهيلاقي فيه أقوال كتيرة إحنا ما لنش بالكلام ده كله إحنا عايزين ناخد تصور إجمالي فقط ونفهم على الراجح ناخد تصور عن هذا العلم وبعد كده يعني أنت عندك الكتاب ده بتاخده في أولى وتانية وبعد كده بترجع تاخد بقى تفصيل الكلام اللي انت خدته في أولا وتانية بترجع تاخده تانية في تالتة وربعة تمام فأنا مش هقول كل يعني انا ها أعرض ها يعني أبعد عن تفاصيل كتيرة من تفاصيل الخلاف يعني مثلا احنا هنقول في تعريف أصول الفقه مثلا قواعد استنباط الأحكام من الأدلة ما تتوقعش ان ده التعريف اللي كله متفق عليه ده هتلاقي فيه خلاف هل علم أصول الفقه هو القواعد أم العلم بالقواعد وهتلاقي بعد كده في خلاف هل هذا خلاف لفظي ولا خلاف معناوي والخلاف ده لي أثر ولا مالوش أثر كل الكلام ده احنا ملناش علاقة به احنا هجين نفهم تصور إجمالي مبسط عن هذا العلم السبب في اللي أنا بقوله ده ان كتير من الناس أعراضت عن هذا العلم بسبب كثرة التفاصيل والعبارات المنطقية والعبارات الكلامية اللي فيه فزهقت منه واعتبرته علم صعب وعلم مغلق وبعده عنه فاحنا يهمنا ان احنا نفهم فهم كويس وفهم اجمالي ميسر وان انت تحب هذا العلم وتفهم قواعده الكلية وبعد كده ندخل في التفاصيل واي علم لابد فيه من التدرج في فهم القضايا بتاعته طيب انا هقول تعريف علم وصول الفقه تعريف اللي احنا هنختاره قواعد استنباط الاحكام من الادلة يعني ايه قواعد استنباط الاحكام من الادلة قواعد استنباط الاحكام من الادلة يعني الفقه اشغلوا شبه لكم بالكتاب ماذي؟ انا عايزكم تركزوا معي الفقيه لما بيجي يستخرج حكم شرعي الفقيه هيستخرج حكم إيه؟ شرعي عنده دليل آية او حديث هيطلع منها حكم شرعي الحكم الشرعي ده هيجيبه ازاي؟ هيجيبه من خلال قاعدة القاعدة دي مين اللي بيحطها؟ او بيجيبها منين؟ بيجيبها من علم وصول الفقه او مجموعة القواعد التي يطبقها الفقيه على الأدلة حتى يستطيع أن يستخرج منها الاحكام الايه الشرعيه ندي مثال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث متفق عليه لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الايه الشمس لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس معناها بعد صلاه الفجر ما حدش يصلي لحد ما الشمس تطلع طبعا مش عايز ادخل في تفاصيل هنا لا نافية بمعنى النفي هنا بمعنى النافية النفي هنا بمعنى النافية طيب فين الحكم ايه الحكم الي في الحديث ده الحكم الي انطلعه من الحديث ده حرمة الصلاة بعد الايه الفجر يبقى احنا طلعنا حكمه الحكم الي هو الحكم الي هو ايه طيب جميل جبنا الحكم ده من الحديث ازاي من خلال قاعده ايه هي القاعده النهي يقتضي التحريم النهي يقتضي التحريم وهنا النفي بمعنى النهي ف الحديث ده يدل على هذا الحكم تمام يبقى انا عندي حكم وعندي ايه ايه هو الدليل الحديث لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الايه الشمس واضح كده القاعده بقى دي جبناها منين؟ القاعدة دي موجودة في الحديث؟ دي فهمنا الحديث من خلالها من خلال هذه القاعدة فهمنا لايه؟ الحديث القاعدة دي بي منين؟ من علم ونصول الفقه علم ونصول الفقه يعتني بوضع هذه القواعد التي نطبقها على الايه؟ على الأدلة حتى تنتج لنا الأحكام طيب هي ظهرت بقى قبل ما أقول لو أنا قلت تحريم الصلاة حتى تطلع الشمس أنا عايز أفرق لك ما بين الأحكام اللي بيتعامل معاها الفقه والأحكام اللي هيتعامل معاها الأصولي الأصولي لما بيجي يتعامل مع القواعد ما بيتكلمش على القاعدة اللي هنطلعها من الحديث ده أو القاعدة اللي هنطلعها من الآية دي الفق... الأصولي بيتكلم على, الق... على القواعد اللي هنستخرج ها... بيها الأحكام إجمالا وبيتعامل مع الأدلة إجمالا يعني إيه الكلام ده الحديث بتاع تحريم الصلاة الحكم اللي هو تحريم الصلاة حتى تطلع الشمس ده حكم إجمالي أو حكم تفصيلي حكم مخصوص ها؟ حكم تفصيلي طيب التحريم بقى التحريم ده حكم إجمالي الاصولي ما بيدورش ما بيمسكش حديث حديثية حديث يدور على الأحكام بتاعته إنما بيمسك الحكم الإيه الإجمالي اللي هو إيه يقول لي التحريم ده يجي إزاي يقول لي إيه هو التحريم يقول لي إيه الحاجات اللي أنا أعرف بيها التحريم تمام بدأ عمل من الاصولي الاصولي يتكلم على الحكمไมه الإجمالي الفقه بيتكلم على إيه؟ الحكم التفصيلي تمام؟ طيب حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس دليل إجمالي أو تفصيلي؟ دليل تفصيلي طيب الدليل الإجمالي هنا إيه؟ لا الدليل اللي أنت بتقوله ده قاعدة الدليل الح... مين اللي قال الحديث؟ شو جدع. الحديث الحديث هو دالي الإجمالي هنيجي ال... دلوقتي أقولي الأدلة اللي بيتعامل معها الأصولي ما بيمسكش آية آية ما بيمسكش حديث حديث لا بيتكلم على دلالة القرآن على بعضه دلالة الحديث على بعضيها فبيتعامل مع, الأح... مع الأدلة الإجمالية يبال عندي دليل إجمالي وعندي دليل تفصيلي الفقه يتعامل مع الدليل الأيه؟ الفقه يتعامل مع الدليل الأيه؟ والأصولي يتعامل مع الدليل الاجمالي نفس الكلام الفقيه بيتعامل مع الحكم التفصيلي انما الاصولي يتعامل مع الحكم الايه الاجمالي أو. عمل الفقيه استنباط الاحكام الايه انا حاططها بلون من الأدلة التفصيليه بايه القواعد القواعد دي مين اللي جابها له الاصولي يبقى الاصولي شغلته يحط القواعد اللي تضبط استنباط الاحكام من الادله بس الاصولي لما يجي يحط قواعد استنباط الاحكام من الادله هيحط قواعد استنباط احكام من ادله تفصيليه لا هيحط اهو قواعد استنباط الاحكام الاجماليه من الادله الايه الاجماليه واضح الكلام ده واضح ولا في اشكال ايه انا عايز اسال انا عايز حد يعدلي بقى العباره كنت كاتبها دي عمل الاصول وعمل الفقيه بعد كده اجيب لكم شاء الله كده جوائز عشان نصحصح ماشي قول لي عمل الاصول عمل الفقيه الاول طيب قول الفقيه من خلال قواعد الوضع الاصولي ماشي جزاك الله خير تمام. طيب من خلال التعريف بتاع علم الاصول ده انا عايز اطلع القضايا اللي هذا العلم يتناولها بيتكلم فيها انتوا شايفين كده هداري من خلال التعريف احنا قلنا التعريف ايه قواعد استنباط الاحكام من الادله قواعد استنباط الاحكام من الايه انا عايز من التعريف ده اطلع ايه أركان هذا العلم او بمعنى أصح القضايا التي يتناولها هذا العلم لو أنتم فاكرين النقطة التانية في اللي احنا قلناها في المقدمة التمهيدية أول حاجة قواعد الاستنباط قواعد الاستنباط الأحكام لقد يبقى أول حاجة عندي إيه قواعد الاستنباط تانية حاجة أحكام استنباط هاستنبط إيه أحكام من إيه ثالث في حاجة ربعة آه ايه هي اللي كده عايقلي جزاكم الله خير الشخص نفسه مين اللي هيعمل القصة دي كلها بقى مين اللي هيطلع القواعد من الأدلة عشان يطبق قواعد من الأدلة عشان يستخرج أحكام عندنا واحد اللي هو الأصولي أو المستنبط بنسميه مستنبط علشان هنتكلم هاجا ما هتكلم بعد كده هقول أحوال هذا المستنبط إذا كان مكتهد إذا كان مقلد إذا كان مفتي أو الكلام ده خلاص. يبقى إيه الأربع أبواب الرئيسية أربع أركان رئيسية في علم وصول الفقه الأركان دي أول رأجنا على فكرة نتكلم عليه الأحكام طب ليه بنتكلمش عن القواعد الأول ليه؟ القواعد عبارة عن قواعد استنبوط أحكام من أدلة مش فلازم يكون عارف الأول الأحكام والأدلة قبل ما أتكلم عن القواعد لازم يكون عارف الأحكام والأدلة قبل ما اتكلم عن ايه على القواعد في كتب تبدأ بالأحكام وفي كتب تبدأ بالأدلة مش هتفرق معنا بس لازم نعرف الأحكام والأدلة بعد ما نعرف الأحكام والأدلة نعرف بقى المقصود الرئيسي وهو قواعد الايه؟ عرفنا الكلام ده كله بعد كده الباب الرابع باب الايه؟ بالاستنبط تمام كده؟ انا يهمني النهاردة هدفي ان انت تاخد تصور اجمالي عن علم وصول الفقه انت لما بتيجي تدرس فقه وبتدرس مثلا المنار عارف ان المنار عبارة عن العبادات العبادات بتاخد فيه الطهارة الصلاة الزكا الطهارة الصلاة بعد كده الـ الـ احكام الجنائز وبعد كده الصيام والزكا والحج والحج ملحق بكتاب الجهاد عند الحنابلة وبعد كده تدخل بعد كده في باب المعاملات تاخد في باب المعاملات احكام البيوع وما يتعلق عندك تصور اجمالي للايه لعلم الفقه التوحيد نفس الحكاية لو هتدرس المعارج عارف إن كتاب المعارج ده واخذ أركان الإيمان الستة كل ركن بيتكلم عليه الوحده هتدرس فتح المجيد عارف إنه هو بيتكلم عن توحيد القلوية وتوحيد الربوبية وبعد كده عن توحيد القلوية توحيد الأسماء الصفات في الآخر حاجة قلية وبعد كده بيفصل في توحيد العبادة توحيد فعندك تصور إجمالي عن الكتاب اللي أنت بتدرسه عادة في أصول الفقه ممكن ما يبقاش عندنا تصورة إجمالية عن اللي احنا هندرسه انا عايزك النهاردة تاخد تصور إجمالي عن علم وصول الفقه ده هندرس فيه ايه تمام اول حاجة احنا قلنا ايه اول حاجة قلنا في الاركان الاربعة اخوان تانية حاجة تالت حاجة رابح حاجة مستمت. طيب ناخد الأحكام اللي كده الأحكام منطقية كده لازم هنتكلم عن الحكم تحريم الإيجاب الكراهة الاستحباب السبب الشرط المنع الأحكام دي على فكرة هتنقسم لأحكام تكلفية وأحكام وضعية والأحكام التكلفية خمسة أحكام الوضعية ثلاثة أو خمسة على حسب بقى الخلاف يبقى بنتكلم عن الحكم طيب بالعقل كده الحكم مدام عندي حكم يبقى أنا محتاج أقول من الذي حكم بهذا الحكم يبقى عندي بمبحث تنinin اسمه الحاكم مين اليبثبتي الحكم طيب الحاكم ده هيحكم فيه في الحكم ده متعلق باIEه بنسميه المحكم فيه اللي هو إيه المحكم به اللي هو فعل المكلف يبقى عندي حكم الحكم يقتضي اتكلم على مبحث الحاكم مبحث الحاكم يقتضي تكنيvat على فعل الايه فعل المكلف طيب الفعل نفسه ده ربع حاجة هتكلم عنه الفعل ما نقولنا هنكلم عليه طب المكلف نفسه الفعل ليه شروط هل أنا أبأ مكلف بأي فعل ولا فيه شروط للفعل كي أكلف به فيه شروط للفعل هنقول بعد كده هنتكلم على شروط الفعل حتى تكلف به العلم والقدرة وشروط المكلف مين يبأ مكلف من بشم آه أنا عندي الحكم الحكم ناله هو الحكم التحريم ماشي كده التحريم الفعل اللي هو الصلاء إلى القبر يا ابن عندي تحريم الصلاة إلى القبر التحريم اللي هو اللي وفعل المكلف الصلاة إلى القبر واضحة كده والمكلف اللي هو الشخص اللي هيصلي طب ما ممكن يكون اللي بيصلي إلى القبر ده مجنون ما حققش شروط اللي المكلف انا عندي شرطين للمكلف عندي شرطين لفعل المكلف عندي مبحث هتكلم عليه اقول مين هو الحاكم مين هو اللي بيثبت الحكم الحكم ده هيثبت ازاي هل هيثبت بالبلاغ الأول اللي هو الميثاق الاول يعني ولا بيثبت بالرساله ولا يعني في قضايا متعلقة بمبحث الحاكم وهنتكلم عن الايه عن الحكم يبقى انت كده لو خلصنا الاربع حاجات دول يبقى على ربع اصول الفقه اللي هو ربع الايه الأحكام تمام يا خوانا؟ كله مركز معي؟ طيب الأدلة الأدلة مش كلها على ردبة واحدة الأدلة قسمين وممكن نقسمها أكتر من كده عندنا أدلة متفق عليها ما بين الجمهور وعندي أدلة مختلف فيها أدالة متفقة عليهم بين الجمهور دي ممكن نقسمها قسمين بس ده مش وقته هنيجي لما نتكلم عن الأدالة ده اللي متفقة عليها مبين الجمهور للكتاب اللي هو القرآن و ودول محل إجماع والإيه والإجماع القياس القياس ما بيخلفش فيه إلا الظاهيريه بس لكن الجمهور كله متفق على الكتاب والسنة والإجماع وليه والقياس بص البراء الأصلية الأصولين بيحطوها تحت الأدلة المختلف فيها وإن كان هي في حقيقتها محل إجمع لكن في أنواع منها محل خلافة لكن هم لما بيجوا يتكلموا على الأدلة المختلفة فيها بيحطوا البراء الأصلية تحت الأدلة المختلف فيها البراء الأصلي ما لا إحنا لو هنشرح كل واحدة معناها إيه، آبها نشرح قسم الادل اجمالا البراءه الاصليه ان انا بقول أن انت لا يثبت في حقك حكم حتى ياتي الدليل باثبات هذا الايه الحكم يعني اا مثلا هقول البراءه الاصليه ان انت لا يثبت عليك يعني أنا عايز اجيب مثال لا دي الأصل في الأشياء أنت عايز تقول الأصل في الأشياء الإباحة طيب ندي مثال للبراءة الأصلية البراءة الأصلية أقول الأصل أن أنت غير مكلف بالفعل حتى يثبت الدليل في حقك بتكليفك بهذا الفعل يعني هاجة أقول أنت واجب عليك صلاة الجنازة أقول الأصل ان أنت مش واجب عليك حاجة ودور بعد كده على الدليل الذي يثبت وجوب إيه صلاه الجنازه ما لقيتش دليل بيثبت وجوب صلاه الجنازه يبقى صلاه الجنازه غير ايه واجبه دي اللي بنسميها البراءه الايه الاصلاح عند ايه المهتم برياحه تثبت ادام المصلحه المرسله برده دي محل خلاف طويل وكل دليل من دول هنتكلم عليه لوحده نقول ايه هو نقول ايه هو شروطه ايه هي اركانه طب امتى نستعمله امتى ما نستعملوش طب ايه محل الخلاف فيه كل الكلام ده هنتكلم عليه انا بديك تصور اجمالي بس سد فريع شارع من قبلنا القول باقل ما قيل الاستحسان عمل اهل المدينه اتفضل ماشي اخوانا معها يا كده احنا كده كنا بنقول انت كده مش شايفين احنا قلنا خلاص القسم الثاني اللي هو الايه الادلة قلنا الادلة فيها ادلة متفق عليها ومختلف فيها ادي عندك دي ادلة ايه البراءة الاصلية دي الدليل اجمالي ولا تفصيلي مين بيقول اجمالي كم واحد اجمالي واحد اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة ها؟ سبعة، حد تاني، تمانية طيب، لأ أنا بقول بقول لي إجمالي ها؟ يبقى كده تسعة اللي فهموني ده دليل إجمالي، مش تفصيلي دليل إجمالي، يعني إيه دليل؟ الدليل الإجمالي جنس لدليل التفصيل يعني هندي مثال لو واحد جاء قال يجب الالتزام بإشارات المرور نقول له يا عم جبت الالتزام بإشارات المرور دي منين يقول إشارات المرور مصلحة مرسلة مصلحة إيه؟ مرسلة يبهن لما أقول إن إشارة المرور مصلحة مرسلة المصلحة المرسلة بأن إشارة المرور أم مصلحة دليل إجمالي ولا تفصيلي؟ دخلت الدنيا في حاضر طيب أنا لما هاجي أتكلم عن مثلا شرع من قبلنا هقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالف وإيه من قبلنا شرع من قبلنا المنقول في الكتاب والسن ماشي يعني إيه شرع من قبلنا المنقول في الكتاب والسن ربنا قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين يعUB إحنا عندنا في شرعنا النفس بالنفس والعين بالعين والإيه والسن بالسن تمام طيب كون إن Stück اقول أن هذه الآية دليل على القصص ده دليل تفصيلي ولا إجمالي دليل تفصيلي مش كده طيب لو إيه الإجمالي بتاعه شرع من قبلنا وضحت كده لما أجأ أقول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ده دليل إجمالي ولا تفصيلي الإجمالي بتاعه الحديث لما جاء أقول ولا تقتلوا أولادكم إن الله كان بكم رحيم دليل إجمالي ولا تفصيلي؟ التفصيدي الإجمالي بتاعه؟ آية لما جاء أقول وَقِيمُوا الصلاة وبَآةُ 수َزَكَاتَةُ وَأَرْكَـةَهُ مَعَ الْرَّكَعَعِينَ إجمالي ولا تفصيلي؟ تفصيلي ال ال الإجمالي؟ القرآن لما جاء أقول أجمع العلماء على حرمة الصلاة إلى القبر مثل. ده دليل إجمالي ولا تفصيلي؟ لكن الدليل الإجمالي بتاعه؟ الإجماع. لما اجي اقول اياجب الالتزام باشارات المرور آآ آآ تحقيقا للمصلحة المرسلة ده اجمالي ولا تفصيلي تحقيقا للمصلحة اجمالي ولا تفصيلي تفصيلي طيب الاجمالي بتاعه مصلحة مرسلة اتفقنا في كده مشكلة طيب القواعد بقى قواعد دي هي الشغل بتاع الأصول طبعا اللي فات برضو شغل الأصول لكن القواعد دي هي الشغل العملي بتاع الأصول القواعد دي هتنقسم لقسمين وممكن يبقى ثلاث أقسام لما نجي نتكلم عليها لكن المشهور ما بين العلماء إنهم قسمين بس القسم الأولاني قواعد علاقة اللفظ بالمعنى القواعد التي تحدد علاقة اللفظ بالمعنى هذا اللفظ بيدل على المعنى ازاي؟ هيدخل في الكلام ده العام الخاص، المطلق والمقيد، المشترك، المجمل والمبين، كل الكلام ده تبع علاقة اللفظ بالمعنى. يعني علاقة اللفظ بالمعنى من حيث البيان هتنقسم إلى أربع أقسام مجمل، مبين، ده قسمين عند الجمهور، أربع أقسام عند الحنفية، دي تفاصيل كلها في الآخر قواعد بتحدد علاقة اللفظ بالمعنى لما يجي أقول مثلا يقدم الخاص على العام دي قاعدة بتحدد علاقة اللفظ بالمعنى يبقى في قواعد بتحدد الآية اللي قدامي أو الحديث اللي قدامي علاقة اللفظ بالمعنى خلاص القواعد التانية بتحدد العلاقة ما بين الايتين او ما بين الحديثين قواعد الجمع والايه والترجيح هجمع ما بين ايتين متعارضتين ازاي قواعد الجمع قواعد الترجيح امثلة هي المشكلة الامثلة انها عايزة شرح قبليها انا بديك بس الهيكل بديك الهيكل العام يعني مثلا قواعد الجمع والترجيح بنتكلم اول حاجه عندنا, حاجة عندنا في حاجه اسمها النسخ إن انا بديك تص... انا بقول عناوين انا بقول عناوين انتوا عارفين العناوين دي لما اشرحها انا على القواعد على اول نسخ مثلاً زي احتج من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ماشي؟ احتج من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ده حديث وحديث ثاني أفطر الحاجم والمحجوب الحاجة بقى تفتر ولا ما تفترش اه؟ يبقى كده في قواعد للجامع ما بين الايه؟ حديثين دول الحديثين دول دلالتهم متعارضة واحد بيدل على الجواز واحد بيدل على عدم الجواز هنجمع ما بينهم ونطلع حكم ازاي لها قواعد اللي هي قواعد الجمع والايه والترجيح. تمام على فكره وجوه الجمع والترجيح كثيره يعني بيوصلوا ل 100 وجه من وجوه الجمع والايه والترجيح. عندنا جمع باعتبار ترجيح باعتبار السند وترجيح باعتبار الايه المتن فيها كلام انا بقول باب القواعد ده هو باب اصول الفقه تمام طيب اللي بعد كده اللي هيطلع بقى اللي بيتعامل مع الاحكام والادلة ده واحد من ثلاثة يمه مقتهد فهنتكلم عن الاجتهاد وشروط الاجتهاد وضوابط الاجتهاد يمه مفتي فهنتكلم على شروط الفتوى وضوابط الفتوى واحكام الفتوى واداب الفتوى يمه يمه يمه مقلد فبرضو التقليد ده لابد ان احنا نعرف ايه ضوابطه وامتى يصلح ومتى لا يصلح ومتى يصح التقليد ومتى لا يصح التقليد بالتصور اللي فات ده كده يبا انت خد تصور كامل عن علم ونصول ليه الفقه طبعا انا بديك الفهرس زي ما انت كنت بتقول او العنوين عشان تبقى متخيل ايه اللي هتدرسه في اصول الفقه رضبة هذا العلم ايه العلم ده بقى مرتبته هي بقى ايه ظهرت خلاص ده بنقول رضبة هذا العلم من اهم علوم الالات احنا عندنا العلوم تنقسم الى قسمين علوم غايات وعلوم وسائل أو علوم مقاصد وعلوم ايه علوم المقاصد هي علوم الغايات وعلوم الوسائل هي علوم الألات يعني ايه علوم مقاصد ويعني ايه علوم وسائل علوم غايات وعلوم ألات بنقول ان العلوم تنقسم لقسمين العلم الذي يصل الى فهم الكتاب والسنة مباشرة هو ده علم المقصد انت عايز من العلم ايه تفهم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم صح كده تفهم الحديث 3 ربع ساعه طب خلينا 3 دقايق علم المقصد هو العلم الذي يفهم به الكتاب والايه والسنة. طيب هفهم الكتاب والسنه بايه بعيب علوم الالات علوم الالات الرئيسيه 3 أول علم علم اللغة لو واحد عايز يفهم الكتاب والسنة وما بيعرفش لغة عربية هيفهم حاجة يبا لازم يتعلم لغة عربية عارفين عامل زي ايه؟ زي النجار النجار لو معهنش عدة نجارة هيعرف يعمل قطة النوم يبا معاه محتاج عدة النجارة عدة النجارة دي ثلاث حاجات اللغة العربية والمصطلح عشان يثبت الدليل ماشي كده واصول الفقه عشان يفهم الدليل يبقى أنا عندي علوم الآلات الرئيسية ثلاثة اللهم اللغة والمصطلح والإيه وأصول الفقه أهمية هذا العلم في وقت ولا إيه طب ما يعني نأجل الصلاة دي تريد. ولا إيه مش هينفع طب يبس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد العليا وصحبه أجمعين بقيلنا نقطتين نخلصهم عشان يبقى الدرس الأولان خلص اللي هي أهمية العلم ده نعملين من ساعتها نتكلم على تعريف وأركان وضوابط وشروط طيب ايه أهمية العلم ده أول أهمية لهذا العلم أنه يمكن الدارس من فهم مآخذ أقوال الفقهاء هتلاقي الفقهاء في مسألة مختلفين ناس تقول بالوجوب وناس تقول بالاستحباب طيب انت تسمع كلام اللي بيقول بالوجوب تقتنع تسمع بالاستحباب تقتنع طيب تفهم هم جابوا الكلام ده هو لما قال بالوجوب قال, قال, قال لي ان مستحب قال لي من خلال دراسه هذا الايه العلم يبقى هتفهم الفقيه جاب الحكم منين من خلال دراسه هذا العلم الحاجه الثانيه ان انت تقدر بهذا العلم ترجح بين الاقوال ده بيقول بالوجوب ده بيقول بالاستحباب زي ما انا قلت اسمع دليل ده تحس ان الكلام واضح ومنطقي تسمع دليل ده تحس ان واضح ومنطقي هترجح ما بين الاقوال ازاي بالقواعد اللي هتدرسها في في هذا العلم حاجه الثالثه ودي اهم حاجه أن النوازل الجديدة الحاجات اللي الفقهاء ما تكلموش فيها قبل كده النوازل الجديدة معرفة أحكامها لن يكون إلا عن طريق الإجتهاد وهذا العلم شرط في المجتهد هذا العلم شرط في, الإيه؟ في المجتهد مش هين في حد يجتهد من غير ما يكون محصل ضوابط الإجتهاد من ضمن شروط المجتهد أن يكون ملما بقضايا علم وصول الفقه على تفصيل في إيه القضايا المفروض يكون عارفها والقضايا اللي ممكن ما يرفها خلاص عرفنا من خلال اهمية هذا العلم تلات حاجات مهمين جدا جدا جدا انت كطالب للعلم الشرعي ما تقدرش تستغنائه عنهم تمام كده يا خوانا تمام في اشكال في الكلام ده طيب اللي بعد كده حكم تعلمه بعد اهميته نقول حكم تعلم هذا اللي هي العلم العلم ده فرض كفاية لا بد ان يوجد في الامه من يتعلم فرض الكفايه طبعا عارفين الفرق بين فرض الكفايه وفرض العين عارفينه ولا مش عارفين فرض الكفايه اذا قام به البعض سقط الواجب عن الباقين فرض العين كل واحد لازم يكون عارف طيب هل هذا العلم فرض كفايه كده على طول لا يتعين في بعض الأحوال يتعين في بعض الايه احوال امتى هيتعين يتعين هذا العلم ويبقى فرض عين مين اللي هذا العلم هيقبى في حقه فرض عينه؟ أي واحد هيفتي؟ من تصدى للإفتاء؟ أي واحد هيفتي لازم يكون عارف العلم ده في حقه فرض عينه؟ طيب واللي هيتصدى للقضاء؟ مجلس قضاء وهيحكم بين الناس لازم العلم ده في حقه فرض عينه؟ والحاجة الثالثة من تصدى للايه؟ للاجتهد هيكتهد، هيقضي، هيفتي، لازم يكون محصل لهذا العلم احنا كده انه بخلصنا الدرس الاولاني من مقدمة شرح كتاب الورقات في علم ونصول الفقه جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته